سواء كف عدلك في اي صورتم ما شا ما اركبت كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كرام a I've